والله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم طوفانا والجراد والقملا والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت أن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم